119-الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون 110-الحق من ربك فلا تكونن من الممترين 111-ولكل وجهة هو موليها الخيرات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 ومن حيث خرجت فولي وجهك شقر المسجد الحرام وحيث ما كنتم وحيث ما كنتم فولي وجهكم شقره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشواهم وخشوني ولئتم من نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما ويوزلنا فيكم رسولا منكم, منكم يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم, ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين